الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل الشرح من كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصار رحمه الله وما زلنا مع قول المصنف رحمه الله ما يجزم فعلين قال ويجزم فعلين إن وإذ ما وأي وأين وأنا وأيانا, وأيانا قد مضى الكلام عن عن قول المصنف إلى هنا بقية ومتى ومتى ومهما ومن وما متى إذا مما يجزم فعلين متى متى من الاسماء التي تجزم فعلين مثاله متى متى اضع العمامه تعرفوني تعرفوني متى اضع العمامه تعرفوني انا ابن جلا طلاع الثنايا وطلاع الثنايا متى اضع العمامه تعرفوني انا ابن جلى وطلاع هكذا الثنايا متى اضع العمامه تعرفوني او تعرفونني تعرفوني شكرا إذن متى أضعي العمامة تعرفوني قال أنا ابن جلا أنا ابن جلا ما معنى قوله أنا ابن جلا أنا ابن جلا متى And it الثناء. written by the رجل. ولعل هذا said, the Game رجل طبعا معدول عن عن Will. عن الفعل doesn't يجلو. that the name is a strengel, the name مضاف having وجره is estimated وطلاع معطوفه على ابن طلاع الثنايا معطوفه على على ابن متى اضع العمامه قبل هذا وقيل جلا هو باق على فعليته باق على فعليته والله اعلم الاقرب انه اسم رجل مضاف اليه الان متى هذا محل الشاهد متى كيف نعربها غيره متى محمد الم تحضر الدرس حرف شرط ها متى نصر الله نصر الله قريب إذن كيف تكون متى حرف شرط وقد جاءت خبرا اسم شرط جازم لفعلين اسم شرط جازم لفعلين زيد مبني على السكون في ها نصب ماذا ظرف مكان او زمان ها ظرفه ظرف زمان. زماني نعم اذن متى ظرف او اسم شرط مبني على السكون يلزم فعلين في, في محل نصب في محل نصب ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفيه او تقول اسم شرطي مبني على السكون يجزم فعلين في, في محل نصب على الظرفيه الان اضع اضع او اضع او اضعي أضعي اين الجزم إذن؟ هذا فعل مضارع عبد الرحمن اين جزمه اضعي العمامه مم. أين الوثقاء اين ساكنان هم اسرع ها ساكنان اضع وضع يضع لم يضع نور حسين أضع أين اضع اضع اين الساكنان واللام ليس الالف حمزة الوصل لا دخلها هنا لانها تقع حمزة الوصل تقع إذا وصلنا أضع بالعمامه فلا تعتبر فالساكينان هما العين من أضع يعني آخر الفعل واللام من العمامه التقى ساكينان فيتصر في تحريك أحدهما والأولى بالتحريك هو آخر الكلمة لا أول كلمة فتحركت العين بالكسر اذا نقول اضع فعل مضارع مجزوم ب بمتى وجزمه السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل طبعا هو العين بالحركه المناسبه للتخلص من التقاء الساكنين او غير هذا التعبير يعني المعنى هذا هو الفاعل ابراهيم اين هو انت مباشره قلت تقديره انا اذن ابراهيم ضمير مستتر تقديره ابراهيم اذن انت ابن جلاء ألم يقل تقديره انا ها نعم اذن والفاعل مستتر وجوبا تقديره ها تقديره انا Al-imamata? Sera. Mif'oom bi-himansuq. Wa nasbuhu siraj din? Naam. Al-fathah al تعرفوني al-akhir. Ahsant. Ta-arifuni. ta نعم احسنت حذف النون حذف لانه من الافعال الخمسه اول امثله الخمسه والنون هذه نون نون نون الوقايه مبنيه على الكسر لا محل لها من الاعراب والياء مفعول به نعم مفعول به ضمير متصل مبني في محل نصب الياء مبني على السكون طبعا اذا مت الشاهد من البيت أن متى جزمت فعليه الأول فعل الشرط وهو أضع والثاني جواب الشرط وجزاؤه وهو تعرفوني الأول مجزوم بالسكون المقدر والثاني مجزوم بحذف النون الامثله الخمسة قال المصنف ومهما لا ليس معدول قلت اسم معدل عن يجلو جاء قلت اسم رجل سمي بفعل كما يسمى يزيد يزيد اليس فعل مضارع يزيد واحمد فعل مضارع اصله واضح مزرور بالفتحه لانه بنعمل الصرف نعم احسنت و هذا العرب ظهر عن لما كنت أتحدث عنه في ذهني ثم لما عرفته نسيته جاء إذن إن كان كما ذكرت أنه اسم رجل وهو طبعا فعل ماضي أصله فعل ماضي فيكون فيه علنتان العلمية ووزن الفعلي العلمية وزن الفعلي واضح الآن العلمية وزن الفعلي فيمنع من الصرف فيمنع من الصرف فيكون مضافا مجرورا وجره الفتحه لانه ممنوع من الصرف وهذه فتحه مقدره وهذه فتحه مقدره واضح هي مق... هي اولا مقدره لان اخره الف ثانيا ممنوع من الصرف فجره يكون بفتحة لا بالكسره شكرا لك وبارك الله فيه. لا الاسم الذي يليه مهما أنا ومهما مهما لم يذكر مصنف ها؟ لم يذكر ليت عارف نعم I will. I will. I will. I will. I will. I will. God is the Greatest. What is your name, man? You came to me with أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي أفاطم مهلا بعض هذا تدللي وإن كنت قد أزمعت يا صرمي فأجملي إلى آخر ما قاله أغرك مني قلت لكم إن سيبويه معكم أغرك مني أن حبك قاتلي وانك مهما تامري القلب يفعل محل الشاهد منه طبعا اغرك مني ان حبك قاتلي قبله الابيات ذكرتها افاطم مهلا بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعتي صرمي فاجملي ازمعتي صرمي اي قطعي وهجري فاجملي في هذا الصرم والهجر اغرك مني الهمزه للاستفهام حتى لا نطيل غرى فعل ماض مبني على الفتح والفاعل مستثير جوازا تقديره هي يعود على فاطمه أو الكاف مفعول به ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مني جار ومجرور متعلقان بغر ان الفاعل هنا ليس مستترا الفاعل ليس مستترا بل هو المصدر المؤول من ان وما دخلت عليه اغرك مني ان حبك قاتلي اي اغرك قط أغرك قتل حبي حبك لي أغرك قتل حبك لي فأن حرف مشبه بالفعل وحب اسمها منصوب ونصبه الفتح الظهر على آخر وهو مضاف الكيف مضاف إليه قاتلي خبروا أن خبروا أن مرفوع ورفعه ضم مقدرة منع من ظهورها اشتغل المحل وهو اللام بالحركة المناسبة للياء وهو مضاف والياء ضامر متصل بنوع السكون في محل جر مضاف إليه وأن وما دخلت عليه لأن أن من حروف المصدر أو من الحروف المصدرية وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل أو فاعل لغرى والتقدير أغرك حب قتل حبك لي هذا إعلان، وأن الواو حرف عطف، وأنة وأن حرف مشبه بالفعل، كاف اسمها؟ وخبرها والجملة التي بعدها. مهما تأمر القلب يفعل. الآن مهما من يعلم؟ أو من يعلم؟ يجزم فعلين تامري محمد نعم حذف النون واصل يكفي القلب يا صاحب البيت فالقلب قلبك القلب، مغلوب، القلب ما به، مغلوب على أمره، منصوب بينه، القلب مفعول به، منصوب ونصبه الظاهر على آخره، يفعله إبراهيم في علم مضارع ماجو ها لا تنوب الكسره عن السكون ابدا فهمت سلامه الله وبركاته لا تنوب الكسره عن السكون نعم سكون مقدر ايه منع من ظهوره لا منع من ظهوره حركه الروي فهمت Qifaa nabki min dhikra haabiibin wa manzili bi sikhti lwabayna dhukuli fahawmali fkulluha jayat liyamun maksura fyiucsar hala saira ala rowiin waht al-shahidu min albayti an-mahma jazamat fialin al-awwal taamuri wajazamu b-hathfi au alamatuhu hathfu an-nudin an-nudin an-nudin an-nudin الراوي وقال ومن الاسم الذي بعده من من اظنه ذكر دليلا عليه ذكر شاهدا من نعم من يعمل سوءا يجز به من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به من ما يجزم فعلين ويجزم فعلين من على الاقل قل من اسم شرط جازم يجزم فعلين أين الفعلان في هذه الآية يعمل والثاني يجزى قد أجبت So من اسم شرط جازم يجزم فعلين rule? فعل الشرط والثاني rule. It is a rule. The first rule من a rule and مبتدا second answer is a rule. It is a rule. Of course, we will see a place مبتدا ها ابراهيم ابراهيم يكتب لا يجيب عبد الرحمن مبتدا فاعل لا يكون الفاعل متاخرا ابدا أه متقدما الفاعل لا يتقدم على فعله نعم نعم مبتدا واضح الان لا يوجد غيرها اذا مبتدا وما بعدها جمله خبر قلت هذا لأن من قد تكون مفعولا به من قد تكون مفعولا به وذلك إذا كان الفعل بعدها اذا كان الفعل بعدها متعديا ليس له مفعولا ليس له مفعول فتكون من هي مفعول به من تساعد اساعد من تساعد أساعد فمن هنا ضامير اسم شرط يجزم فعلين في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا أي من تساعد لكن لو قلت من تساعده أساعده فتساعد هنا اكتفت بمفعولها وصل لها مفعولها لا مفعولها إذن من تكون مبتدا هنا كذلك من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا يعمل ها يعمل لا فعل مضارع متزوم وجزمه سكون اخره وجزمه سكون اخره والفاعل اين هو فتحي هو هو احسن والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو سوءا ونصبه <تصفيق> نعم يجزى يجزى يجزى ويجزي فرق بينهم او لا مبني للمجهول كما يقولون او لما لم يسمى فاعله او مغير السيره فعل مضارع مجزوم مبني للمجهول يُذى يُذى لو كان مبني المعلوم يتزي جزا يجزي يُذى إذًا يُذى جزمه ماذا أصله هكذا يُذى بالألف فلما جزمه حذف الألف دليلاً على أن الفعل مجزوم وجزمه حذف حرف العلة أين الفاعل يا سراج الدين أنا الفاعل أين الفاعل يا سراج الدين لعله ضمير مستثير عبد الرحمن اين الفاعل كيف جار مجرور يا عبد الرحمن ابراهيم الفاعل لا يكون جمله ولا جارا ومجرورا الفاعل سوءا حسين نبيكم محمد لا يوجد فاعل يوجد نائب فاعل هذا مبني a يوجد نائب فاعل the هو لو حكم الفاعل به doesn't هو من final. لو نفرض he? الفاعل the rule يعمل زيد final? يجازى من يجازى يجزى زيد به إن عمل زيد سوءا يجزى زيد به بالسوء أين نائب الفاعل نعم هو هو الفاعل هو الفاعل في عمل أليس كذلك أليس كذلك فهمت فهم لا؟ نعم نفرض أن يعمل هذه هي قلنا الفاعل مستديت وزهره هو نفرض أنه زيد نغير الشأن الصيغة نقول إن يعمل زيد سوءا يجزى من زيد به بالسوء إذن أي النائب الفاعل هو زيد أو لا يعود عليه ضمير هو فهم إذن نقول يجزى به من يعمل سوءا يجزى ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على فاعل يعمل إذن أو على من فهم أو لا لا تقول هذا فقد تفهم لتفهم المعنى به جار ومجرون متعلقان لا بجزاء نعم متعلقان بيجزاء واضحة فالجزاء بماذا بالسوء فالجزاء بالسوء محل الشاهد من الآية أن من جزمت فعلي جزمت The first فعل the هو يعمل والثاني هو جواب the وهو the first is بالسكون والثاني thing with the second واضح قال وما وما وما إذن من الأسماء التي تجزم فعلين ما هل ذكر نعم ذكر آية أولو تعالى ما ننسخ ما ننسخ من آية نأتي منها او مثلها الايه ما ننسخ من ايه او ن نسها من يعرف بسرعه من يعرف نور او عضل. ايه هني معاك ننسي ننسي يكفي من يعلم عبد الرحمن ننسي في المبارع المجوم والجزم مروحة مم؟ على الفتح في محل نصف مغروبة نقي بالمزارع مزج وجزمه وحط حط العين أمم ينقص ينقص الإعراب كثير جدا إعراب صحيح لكن ينقص ناقص من حسين نعم في محاضرة مبتذعة محل اسم الشرط اسم لا بد له من محل مبتدا مفعول به ما محل من اعراب كما اعربنا ايانا ومتى و... واين الى غير ذلك ومن قبلها قلنا مبتدا من وما حكمهما تقريبا واحد فانظر الى ما بعدها اذا كان الفعل بعد اسم الشرط ما او من فعلا لازما يعني لا يحتاج الى مفعول به فهما مبتدا واضح اذا كان ما بعدهما فعل متعدد يتعدى الى مفعول به فإذا اكتفى بمفعوله يعني تعدى الى مفعوله واكتفى جاء بعده مفعول به فهي دائما مبتدا إذا كان ما بعدها فعل متعد ولم ي... وليس له مفعول به فال... فالاسم الشرط في اسم الشرط الذي قبله هو هو مفعول به واضح ومن تاق السيئات يومئذ فقد رحمته فمن هنا مفعول به أول والسيئات فعل به ثاني ما ننسخ ننسخ يتعدى ولا يتعدى يتعدى ننسخ يتعدى إلى به. نسخ الرجل الكتاب أزال عنه الأصف النسخ هو الإزالة. كتب الكتاب هو قال ما ننسخ من آيات ماذا عرفت أنت من آيات وأنت أي أنت لم تعرف من آية اين قبل هذا إذن ما اسم شرط مبني على السكون في محل رفع وابتدا ننسخ فعل مضارع مجزوم وزمو السكون اين الفاعل نحن متق... ماذا مقدر وجوبا والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن وجوبا طبعا من من هذه مرت معنا كثيرا من ها هل ترى من تفاوت هل ترى تفاوتا ما ننسخ ايه او ننسها هذه ها تعود على من الايه هل ها تعود على من على الايه ليس كذلك ما حكم الها هنا تفعل به الايه هنا ما حكمها تفعل به كذلك ثلاثه اذا من ماذا نقول عنها احسنتم حرف, شرط آه حرف جر زائد لماذا زاد هنا من؟ حرف جر زائد من شروط زياده حرف جر من أن يسبقها نفي أن يسبقها نفي أن تدخل على نكرة مدخولها يكون دائما نكرة أن يكون مدخولها مرفوعا أو منصوبا أو, أو منصوب شروط لي لزيادة من. اذا نقول من حرف جر زائد ايه تفعل به نعم نعم انسبقه نفي أن يكون مدخولها نكره يعني المجرور به يكون نكره وان يكون في محل يعني يكون مرفوع او منصوب ما جاءنا من بشير اي ما جاءنا بشير فاعل هل ترى من تفاوت هل ترى تفاوتا مفعول به الى غير ذلك الان ايه مفعول به منصوب ونصبه الفتحه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل وهو التاء بحركه حرف الجر الزائف الآن مفعول به منصوب قد يقول قائل اين نصب نقول مقدر لماذا مقدر ما نعم ما من ظهوره؟ ما نعم من ظهري اشتغل المحل ما... اين المحل لا المحل محل الاعراب اين يظهر الاعراب في الكلمه اخر كلمه اخر كلمه في ايه ما هو التاء فامتنع ظهور النصب هنا يا سراج الدين امتنع ظهور النصب هنا لان محل الاعراب اشتغل بحركه حرف الجر الزائد لو حذف حرف الجر لظهر النصب ما ننسخ ايه في غير القران ما ننسخ ايه لما جاء حرف الجر طبعا هذا ياتي للتوكيد للتوكيد يعني لا توجد ايه ينسخها الله عز وجل او ينسها الا ماذا جاء بخير منها أو مثلها اذن نقول ايه مفعول به منصوب ونصب الفتحه المقدره منع من ظهور اشتغال المحل بالحركه المناسبه بحرف التر او حرف عطف او حرف عطف ننسي فعل مضارع معطوف على ننسخ مجزوم وجزمه حذف حرف العلا لان اصله ننسي بالياء فجزمه حذفت الياء والفاعل المستتر وجوبا تقديرهم نحن والهذا من المتصل مبني على السكون في محل رفع نصب مفعول به نأتي هذا جواب الشرط جواب هذه ما هذا فعل الشرط إذا تحقق شرطه تحقق المشروط ما نأتي ننسخ جواب الشرط وجزاؤه نأتي فعل مضارع بذو بما وجزمه حذف حرف العله يعني ناتي هكذا بالياء اين الفاعل فتحي نحسن واضح اين الخبر ما قيل الصحيح أنه جملة الشرط وجب كل هذا كل هذا قيل جواب جو جمله جملة الشرط وقيل جواب الشرط وقيل جملة الشرط, الشرط وجوابه وقيل لا خبر لها هذا أربعة أقوال المسألة والصحيح أنه جملة الشرط وجوابه الله اعلم بخير الباء حرف جار خير اسم ذو متعلقان ذي نأتي منها جار مزمل كذلك متعلقان بخير أو حرف عطف مثلي معطوف على خير واضح والها مضاف اليه الايه خلاص قال رحمه الله اين لان ننسخ استوفى مفعوله عنده مفعول تعالوا ينصب مفعوله واحده نسخ الله الايه نسخ الله الحكمه لو تعدي المفعول لو تعدى الى وكان واحدا فقط لكانت ما هي المفعول الأول او الثاني لكن هذا استوفى مفعوله وهو ايه فكانت هذه مبتدا والله اعلم انا وحيثما حيثما ذكر ايه تنضم ها لا يوجد لم يذكر نعم الشاب سلعة على أقنك من اين الـ... نعم بقت حيثما فقط حيثما تستغي Yuqaddir يقدر، يقدرك الله، Hıtabı mı? Hıtabı في يرابل الازمان اذا حيثما حيثما تستقم سرعه تستقيم تستقيم اه حيثما حيثما عبد الرحمن اسم فاعل يلزم فعلين ايه في محل Are there any place will come before her? Yes At the end The court here Where does ها زمن. الزمان زمن. إيه والماء معها أو زائدة ها أم أين ماء أيان ماء ها نعم زائدة وين عرضها معها لا لا لا حرج في ذلك وإن الأكثر كان ان ما سائدة حيثما there any entry فعلين in فعل world in جواب the null محمد is unofficial Second one is نعم يقدر والفاعل Holmes والفاعل مستتر نعم الفاعل مؤخر لو كان هو مؤخر نعم لك حسين جار وزر الله فاعل مرفوع رفع الضمضاء على آخره الآن لك متعلقه بماذا يقدر. الله نجاحا نفعول به منصوب في غابر الأزمان ومضاف ومضاف اليه الشاهد من البيت أن حيثما نصبت عفوا جزمت فعلين الأول هو تستقيم وجزم وجزمه كان سكونا والثاني كذلك يقدر وجزمه كان سكونا الله هو الفاعل يقدر لك الله نقول اذا راينا الفاعل سياتي نسكت حتى نصل اليه اذا لم يكن بعد الفاعل فنقدره هم كما هنا لا يوجد فاعل فيما بعد قل تستقم انت تقدره انت نعم يقدر الله لك وقدم هنا فوائد البلاغيه قدم الاهتمام والعنايه لان مساله مثلت ماذا توصية وموعظه فالمهم هو الموصى به عند توصي فتهتم به فتبدا به واضح تحث على الاستقامة وتريد أن تبشره بماذا يقدر لك يعني لك أنت لا لغيرك يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان الآن ننظر في أمثلة المصنف رحمه الله بإيجاز قال نحو إن يشاء يذهبكم إن يشاء يذهبكم هذه أمثلة لك المصنف إن كيف نعرفها إن نعم حرف شرط ليست ليست اسما فهي حرف باتفاق حرف شرط جازم يجزم فعلين ينشا فعل مضارع مجزوم بها وجزمه السكون والفاعل فاعل مستتر جواز تقدره هو يذهبكم هنا، محل الشاهد أن إن جزمت فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه من يعمل سوءا يجز به مرة معنا ما نسخ بأي من آية أو ننسيها ناتي بخير منها مرة معنا قال ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء هذا كذلك مرة معنا الأول هو فعل الشرطي والثاني جواب الشرطي وجزاؤه ثم قال وإذا لم يصلح لمباشرة الاداه قرن بالفاء نحو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذاهم. يقمطون كم بقي من الوقت عن العشاء أربع دقائق لا تكفي أبد لها من درس إذن هذا سنكمله باذن الله سبحانه وتعالى في الجمعة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا في الإخلاص باقوالنا وأعمالنا حضروا